فَأَجْعِلِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ثُمَّ أَجْعِلِ الْبَصَرَ كَتِينِيًا يَا قَالِبَ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاطِئًا يَا قَالِبَ إِلَيْكَ وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعيد وللذين كفروا برطبهم عذاب ذَرَقُوا فِي ذَنبِهِم فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَفْشِلُونَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لهم لهم wadaa <laughs disappointment> وتتعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا غلقين ད� Bye-bye. Bye-bye.